مولا سيدنا ونبينا محمد الراهو رحيم اللهم صل وبارك عليه يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان te na We <laughs> صل الله يا الله سلام العاني نعرف في النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى